ساعه ا ل أ غ ا ن ي من ا ل ق ا ه ر ة بالعربي الفصيح طارق مصطفى موسيقى في ا ل خ ي ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نحييكم مستمعين الاعزاء واهلا بكم معنا إ ل ى لقاء متجدد نسعد فيه معكم ب ب ا ق ة من القصائد و أ غ ا ن ص ي غ ة شعر ا بالفصحى استمعينا الاعزاء عندما يقترر شعر المبدع محمود حسن اسماعيل بنغمات ورؤى الصنباط عاشق ا ل ق ص ي د ة ا ل م و س ي ق ي ة فلابد ان يصبح ل ل ق ص ي د ة المغناه طعم خاص جدا فالصنباط ومحمود حسن اسماعيل شاعران بالمعنى الوجداني لهذا المسمى واعمالهما لازالت تشكل علامات م ض ي ئ ة على طريق الفن الاصيل هذا اللقاء الذي يشع ا فنا و أ ص ا ل ة مع ق ا ف ل ة ا ل ح ر ي ة You see me? س ع ت ي الاغلال واعدت النور لدنياك و ص ه ر ت كفاح الاجيال وسحقت ي به كل ع د ا ك ومضيت ويرعاك 「まだまだまだせなーよ」 يكتب ارتبط احمد رامي منذ شبابه بالشعر وكان ينشره في الصحف والمجلات وكان يفاجا في كثير من ا ل أ ح ي ا ن بقصائده تغنى في ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل أ ه ل ي ة و إ ن كانت شهرته ا ل و ا س ع ة قد جاءت عندما التقت أ ش ع ا ر ه بصوت أ م كلثوم رغم أ ن ه كان معروفا من قبل بلقب شاعر الشباب قبل أ ن يلتقي أ م كلثوم على أ ي حال نسعد ا ل ل ي ل ة معكم ب ق ص ي د ة من أ ش ع ا ر أ ح م د رامي لحنها محمد القصبجي لتجدو بها ا ل ق ي ث ا ر ة ليل مراد مع ق ص ي د ة يا من انادي فلا ترى كم ع ي و ن you、uh -huh. أ ر د د لكم ا ل ت ح ي ة علمني حبك أ ن أ ح ز ن و أ ن ا محتاج منذ عصور ل ا م ر أ ة تجعلني أ ح ز ن ق ص ي د ة الحزن التي أ ب د ع ه ا المبدع الكبير ن ز اشعار ر قباني قصائده واحدة ا من ل ه بها ي التي ككثير ر ة تغنى من ش نظار ز ا المطرب ا ر ك م ل س ا ه الذي تعد قباني ص ا نزار الزاوية اشعار ئ د نزار حجر الزاوية في شهرته في ق م س تصل م ع العزاء ي ن ت ب ب س ا ط ة الى قلوب وعقول كل من يعرف ا ل ع ر ب ي ة و ك أ ن ه ا ع م ي ة كل العرب نظرا لشاعريتها ويسر مفرداتها فضلا عن موضوعاتها ا ل ص ا د م ة بصراحتها و ا ل ن ا ق ل ة ل أ ح ا س ي س ومشاعر حواء ا ل ع ر ب ي ة تعالوا بنا ا ل آ ن نستمع معكم إ ل ى علمني حبك بصوت ولحن كاظم الساهر و أ ش ع ا ر نزار قباني 「私はあなたを見つけた」<音楽> مثل العصفور و أ ن ا محتاج منذ عصور ل ا م ر أ ة تجعلني أ ح ز ن ل ا م ر أ ة أ ب ك ي فوق ذراعيها مثل العصفور ل ا م ر أ ة تجمع اجزائي كشظايا البلور المكسوبه علمني حبك سيدتي أ س و ا ع د ا علمني أ ف ت ح فنجان في ا ل ل ي ل ة آ ل ا ف المرات و أ ج ر ب طب العطارين و أ ط ر ق باب ا ل ع ر ا ف ة علمني أ خ ر ج من بيتي ي م ش ي ط ا ر صفه الطرقات و أ ط ا ر د وجهك في ا ل أ م ط ا ر وفي أ ض و ا ء السيارات و أ ل م ل م من عينيك ملايين النجمات يا ا م ر أ ة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنايا أ ن ن ي حبك سيدتي مدن ا ل أ ح ز ا ن و أ ن ا من قبلك لم أ د خ ل مدن ا ل أ ح ز ا ن لم أ ع ر ف أ ب د ا أ ن الدمع هو الانسان إ ن س أن ن ا ل إ 「あんなに الحب لسيدتي 「علمني حبك ان اتصرف كصبيان ن ر س م وجهك بالطبشور على الحيطان إني مذبوح من الشريان إلى الشريان علمني حبك كيف الحب يغير خ ا ر ط ة ا ل أ ز م ا ن علمني اني حين أ ح ب 「علمني حبك اشياء ما كانت ابدا في الحسبان 「دخلت قصور ملوك الجان」「وحلمت بان تتزوجني بنت السلطان」「تلك ا ل ع ي ن ه ا اصفى من ماء الخلجان」 من تلك الشفتا اشهى من زهر الرمان وحلمت باني اقطفها مثل الفرسان وحلمت 「ありがとうございました」 「もど نى الاحزان」<音楽>「もど نى الاحزان」「もど نى الاحزان」「もど نى الاحزان」 Thank、you اهلا بكم الملحن وعازف الكمان ن ا ز الدين حسني واحد من الملحنين الذين لم يحصلوا على ش ه ر ة ك ب ي ر ة رغم موهبته ا ل ك ب ي ر ة هو شقيق السندريلا سعاد حسني وصوت الحب نجاد لحن عز الدين حسني للعديد من ا ل أ ص و ا ت ا ل غ ن ا ئ ي ة ا ل م ص ر ي ة في زمن الغناء ا ل أ ص ي ل وقد ساعد بدوره شقيقته ن ج ا ت في ب د ا ي ة حياتها على إ ج ا د ه الغناء والغناء ب ط ر ي ق ة ص ح ي ح ة حيث أ ن ه ا قد ب د أ ت وهي ط ف ل ة تغني من بين أ ل ح ا ن ه ل ن ج ا ة ق ص ي د ة أ ن ا مازلت أ ه و ا ك التي نظمها خازن عبود ونسعد بها معكم ا ل ل ي ل ة فبين حروفها عمري أ ق ب ل ه ا ب أ ش و ا ق ي فبين حروفها ر ع م ي أ ه ل ا بكم نختتم معكم اللقاء بصوت ا ل ف ن ا ن ة ا ل ك ب ي ر ة برلانتي التي ت ج د ب أ ش ع ا ر المبدع الكبير مصطفى عبد الرحمن و أ ل ح ا ن فؤاد حلمي ق ص ي د ة الصوت الخالد التي نرجو أ ن ت س ع د و بها معنا في هذا اللقاء ا ل و ا ح د ة بعد منتصف ليل ا ل أ ر ب ع ا ء القادم ب إ ذ ن الله يجمعنا لقاء جديد فحتى نلتقي هذه ب ا ق ة حب ع ط ر ة يحفها النغم مهدات إليكم من مهندس الصوت حسين السنوسي والمخرج أحمد صبري وهذه محبتي طارق مصطفى وهذه الصوت السنوسي طارق لقاء إلى حسين صبري ا ل ع ر ب الفصيح طارق مصطفى والمخرج احمد صبري موسيقى موسيقى